حميد ابن مسلم يقول رأيت شئعة جبني شنو اللي شاف حميد ابن مسلم يقول الخيمة محروقة الخيمة مضمرة بها النار كلها كلها محترقة ولكن امرأة واقفة بباب الخيمة آه يا زينب آه ماذا يقول حميد بن مسلم يقول حميد بن مسلم النار وصلت إلى المرأة وهي واقفة بباب الخيم ماذا تصنع تقدم رجل وتأخر رجل تطب وتطلع يقول حميد بن مسلم فقلتو هذه المرأة لعلّا عندها شيء ثمين ما ترضى تطلع من الخيمة عدها أموال عدها مجوهرات عدها فرقشي ثميني خليها هيجش ما تطلع يقول لكن العجيب أن النار وصلت إليها فجئت إليها قلت أمت الله النار فقالت لنا عليل في هذه الخيم فرجعت إلى الإمام زين العابدين قالت عما زين العابدين ما الذي كتب الله علينا هذه النار قد احرقت الخيام قال عما عما عما فرن على وجوهنا كنا في البيذا فرنا فرّا لا جنب يا حال من طاح الولفر آه يا زينب فرّا يا فرّا يا فرّا فرّا فر لا جنب يا حال من طاح الولفر وبدان كل فال يا مولاي ظل نغدن يفتر اش لا يا يا يا يا العتاب العلي العتاب العلي اش لا نقبلت يا كرار من بين العدى الله يرحم حج جمعين السباك اسمع يقل له زيناب يا علي زيناب من قوضة وليا اه طلعت والمهر عاري احد رد لقاه صاحت يد صاحت وين اخوي حسين صاح المهر وياه يا زيان اب طاح نقول يمه يا اوناخذ ما يويانا جبته العطش مارده زينب للمهر قالت وهي على الهضم جمضه يا مهر حسين اروح وياك اخاف حسين ما يرضى من نطلع خيالي صير لعيون الزلم عرض وخوي حسيًا ما يقبل وخافًا يلمهُر يزعال لا تنوكب على التل واندهوين أخوي حسيًا ثلاثًا ثلاثًا يا حسين وانده وين اخو يحسيان بل يسمع الندى ايه الله اكبر الله يرحم حج جمعين السباك اسمع. اسمع قال المهر يا زيانا بچنك ما بقالك راي والله ما بقالك راي ابن امك وقع ويصيح يا هلواد مريدا ما دجيب الماء يا زينب وانا الاخذ جوي او يشرب والد سكينا او من يشرب يفك عين ونحاجيه ويحاجينا وبمعصبت يا زينب اجروح تقلب في نجد آه يا زينب زينب زينب للمهر قالت يا مقدر ما ردت جبدي حضر حاشد والله ما جبدي جبدي اخوي حسين يطلب ماي الماي باع ما وين الشباب شباب يلا لقضاء الحوايج هاي فاطمه تسجل هاي فاطمه يلا شباب دوري دوري طلعت الولي ليش ما تقربوا ليه؟ ليش ما تقرا بطل يلا شباب دورت دورت طلعت الولين سجليها يا فاطمة سجليها يلا الشباب ابداعت الحسين آه طلعت الولين دورت دورت ومطروح بالحوم لقيت شباب وياي اه اه اه اه انا وقعدت يما انا وقعدت يما وعات بيت والله وعات بيت المثلك اش لاني حوف بيت او خوف